لہی مینشئی پانبجیم روزویل شیبان بس مل واہ میں واہی بسمل واہ میں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 وهو على كل شيء قدير الذي فلق الموت والحياه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم لَبََكُم أَكُم أَحسَن وَعمللَ لبَوَكُم أَكُم أَحسَن وَملَ وَوهو العزيز الغَفُور وَهُو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 مَجبَصَكَ الر يَن قالَابَ إلَكَ بَصَر خاسِ أَ وَهُحَاسيد يَن وَلا قَدَ زًَاَّ السَّمَ أَّ بِمَفَابِي حدَعَ النهَا وَل قَد زًَاَّ السَّمَ أَُّ وَجَعَلْنَا هَٰرُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَا هَٰرُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ وَلَِّذينَكَ فَوو بِرَبّهِما ذَابُ جَهًَا النَّ مَا وَبِسمَصيد وَلَِّذينكَ فَُوجِرَبِّهِماا ذَبُ جَهًا النَّ مَوبِس إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُور إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُور تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا الْتِفِيَ فِيهَا فَأُجِنَّ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا كُلَّمَا الْقِيَ فِيهَا فَأُجِنَّ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سلحم خزن توہ الیہ چک ندی سلحم خزن توہمیہ چک ندی کالوں بل فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في اصحاب السعير ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لا اصحاب السعير فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير وَأَسِرّ قَوْلَكُمْ أَوْجَهُرُوا بِهِ وَأَسِرّوا قَوْلَكُمْ أَوْجَهُرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ألا يعلم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رَاضِيَةً فَامْشُوا فِي فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَكُلُوا أَمِنْ تُمم فيِي السَّمِأَي يَخْسِفَ بِقُمُ الأرضْ أَأَمِن تُما فيِي السَّمِأَ يغْْسِ فَ بِكُم الأرضْ فَإذاه تَمُ فَإِذاَا ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل, إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم دُونِ الرَّحْمَٰنِ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ان کیف لو ان الكافرون إلا في رون علیہ عرح دل ذوقوں کم ان کردل يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه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 قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده وجعل لكم السمع قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ولوم سوادی وی کھون نتلو کن تم سوادی کل انل مند وم انم فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا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 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضلال مبين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 ان معين فمن ياتيكم بما معين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com